Allah ya Zahra Allah ya Zahra Allah ya Zahra Allah ya Zahra قد رحمه كل معانيه قد رحمه كل معانيه ومنبع الطيبه والشرف بيها بيدخل جهنم من يعاديها ومثوال جنن روادها الله الله الله يا زراء قد رحمه كل معانيه منبع الطيبه والشرف يا كرمه الله كل معانيه منبع الطيب والشرف بيه بتخرج جد um <laughs> الهندسه الصوتيه والتوزيع حسين الزهيري للشاعر عباس الموالي اداء الرادود الحسيني حيدر الجناوي